السلام عليكم إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا ما من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد توقفنا عند أقسام الفعل من حيث البناء والإعراب قلنا أن الفعل ينقسم من حيث, من حيث الزمن إلى ماضي ومضارع وأمر وينقسم الفعل من حيث البناء والإعراب إلى معرب ومبني فالمبني فعل الماضي مبني والأمر مبني أيضا دائما يبقى المضارع مبني ولا معرب مبني ومعرب متى يبنى إذا اتصل به إحدى النونين نون النسوة ونون التوكيد. إذا اتصل به نون النسوة يبنى على وقلنا المثال هو والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة الوالدات يرضعن، فيرضعن فاعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسو، ويبنى على على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد قال الله: تَلَّاهِ لَا أَكِدَنَّ أَصْنَامَكُمْ إذن الفعل الماضي مبني دائما وقلنا البناء يبنى على ما يسمع به أو القام ما مبني على الفاتح شاهدنا اندلاع الثورة شاهد شاهد الدال ساكنة بمبنى على السكون صالبنا الفاعلين وقلنا ان فعل الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه فيبنى على السكون اذا كان صحيح الاخر اقول افهم الدرس افهم فعل امر مبني على السكون فعل أمر مبني على السكون طيب متى يبنى الفعل الأمر على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر الجواب في السؤال اسعى في الحق اقضي بالعدل ادعو إلى الله أصلها اسعى اقضي ادعو ولكن ده فعل أمر يبنى على حذف حرف العلة فصارت اسعى اقض. ادعو يبنى الفعل الأمر على حذف النون متى يبنى الفعل الأمر على حذف النون فعل أمر يبنى على حذف النون إذا اتصل به آلف, آلف الاثنين, الاثنين. أواو الجماعة أو يا المخاطبة أقول حافظ حافظ على الصلاة حافظ على الصلاة حافظي على الصلاة فعل امر اتصل به الف الاثنين او والجماعة او يا المخطبة يكون فعل مبني على حذف النون لان المضارع بتاعه ماله المضارع بتاعه مرفوع بثبوت النون وينصب يكزن به حذف النون فالامر يبنى على حذف النون اذا اتصل به الف الاثنين او والجماعة او يا المخطبة نتحدث اليوم عن نواصب المضارع الفعل المضارع له حالة من ثلاثة اما ان يكون مرفوعا او منصوبا او مجزوما يكون الفعل منصوب اذا سبق بادات خليكم عائية اذا سبق بادات ويكون مجزوما اذا سبق بادات جزم طيب في حاجة اسمها أداة رفع لا إذن إن لم يسبق الفعل بأداة نصب أو جزم يكون فعل مضارع مرفوع إذن السؤال متى يرفع الفعل المضارع إذا لم يسبق بأداة نصب أو أداة جزم متى ينصب الفعل المضارع سبق بأداة نصب متى يجزم يقول فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولا كي اللي ألام التعليل ولام مال الجهود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو النواصب عشرة هي أن ولن وإذا وكي ولا كي اللي ألام التعليل ولام مال الجهود وا الجواب بالفاء والواو وأو ينقسم تنقسم هذه الأدوات إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أدوات تنصب الفعل المضارع بنفسها يعني إيه؟ يعني هذه الأدوات هي السبب المباشر في نصب الفعل المضارع ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان اي يكون اي يكون يكون فعل مضارع منصوب ولا مرفوع طب انظروا خلفه ولا قبله عشان اعرف هو منصوب ولا مرفوع قبله قبله ايه ان طب أن دي بتعمل ايه بتنصب أن هي سبب النصب ده معنى كلمة أداة تنصب بنفسها يعني هي المسببة للنصب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما خلي بالك أن تؤثر في مين في يكون ويكون تؤثر فيما فيما بعدها فيما بعدها يعني كل كلمة تؤثر فيما بعدها ماشي يبقى أول أداة أن تنصب بنفسها ماشي أن يكون الله ورسوله يقول أن حرف مصدر ونصب واستقبال ومثالها قوله تعالى أطمع أي يغفر لي خطيئتي يوم الدين أين الفعل المضارع يغفر سبق بماذا وأن أدات تنصب بي نفسها يعني هي سبب النص وعلامة النصب هنا الفتحة الظاهرة على آخره أطمعوا أي يغفر؟ أن يغفر؟ يبقى يغفر فعل مضارع مرفوع ولا منصوب منصوب ما علامة الأداة النصب أن ما علامة النصب الفاتحة إذن هناك فرق بين الأداة والعلامة الأداة تكون قبل الفعل والعلامة تكون على الفعل على الفعل أطمع أي يغفر لي وقال عز وجل وأخاف أن يأكله يأكله في الفعل المضارع يأكل أين أداة النصب وما العلامة تضع على اللام ولا على الهاء على اللام وأخاف أن يأكله الذئب إني لا, يح لا يحزنني أن تذهبوا به لا يحزنني أن تذهبوا به أين الفعل المضارع؟ تذهبوا وأين الأداة؟ وأين علامة النصب؟ لا تذهبوا فعل من الأفعال الخمسة قلنا أداة النصب والنون ما يجوش مع بعض ما بيحبوش بعض لقيت أداة نصب ما لقيش؟ النون أن تذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه أي يجعلوه أين الفعل المضارع يجعلو أين الفعل المضارع وأين الأداة أن وأين الأداة أن وأين العلامة حذف النون حذف النون إذن القسم الأول أدوات تنصب بنفسها أدوات تنصب بنفسها أول أداة أن يقولك في الامتحان ويلك مثل لما يأتي أداة نصب تنصب بنفسه يبقى إيه أن أو لن لن حرف نفي ونصب واستقبال ومثاله قوله تعالى لن نؤمن لك أين الفعل المضارع نؤمن أين علامة أداة النصب لن أين العلامة الفتحة لن نؤمن لك لن نبراحا لن نبرح عليه. لن نبرح. فين الفعل نبرح. فعل مضارع يبدأ بحرف من حروف كلمة. أنيتُ أنيتُ لن نا. لن نبرح عليه. أين الفعل المضارع نبرح؟ وأين الأداة لن؟ وأين العلامة الفتحة؟ وقوله تعالى لن تنال البراء حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البراء حتى تنفقوا مما تحبون أين الفعل تنالوا أين الأجاه لن أين العلامة حذف النون ولماذا لأنه من الأفعال الخمسة والأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو يا المقاطبة كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو والجماعة أو, أو ياء المخاطبة والأفعال الخمسة ترفع ب ترفع ب ثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون إذا نواصب المضارع كم نواصب المضارع عشرة وتنقسم الأدوات إلى كم قسم ثلاثة قسم ينصب بنفسه وأخذنا منه أن ولن والأداة الثالثة إذا حرف جواب وجزاء ونصب ويشترط لنصب المضارع بها ثلاثة شروط والأول أن تكون فين الفان المضارع تكون وفين الأداة وفين العلامة الفاتحة أن تكون إذن في صدر جملة الجواب أن تكون إذن في صدر جملة الجواب سأجتهد في دروسي إذا تنجح إذا تنجح أول شرط يتوفر في إذن أن تكون في صدر جملة الجواب أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال ما يكونش دال على الحال ما يكونش في كلمة الآن أو توا أو حالا ثلاثة ألا يفصل بينها وبين المضارع فاصل غير القسم أو النداء يقول ومثال المستوفر للشروط سأجتهد في دروسي فنقول له إذن تنجح إذن تنجح في أين الفعل المضارع أين الفعل المضارع وأين الأداة إذن وأين العلامة الفتحة ما التي تحققت واحد في صدر جملة الجواب المضارع بعدها دل على الاستقبال ثلاثة ليس هناك فاصل بين المضارع وإذن إذن تنجح ومثال المفصولة بالقسم أن تقول إذن والله تنجح والمفصولة بالنداء إذن يا محمد تنجح والمفصولة بلا النافية أن تقول إذن لا يخيب سعيك إذن لا يخيب سعيك إذن يشترط لتنصب كم شرط ثلاثة واحد أن تكون في صدر جملة الجواب اثنين أن يكون المضارع بعدها دل على الاستقبال ثلاثة أن يفصل بينها وبين المضارع فاصل غير القسم أو النداء مثل لما يأتي إذا الناصبة سأجتهد في دروسي سأجت... سأزورك إذن أكرمك إذن أكرمك ولا إيه ولا مش تفتح الباب <تصفيق> وكي حرف مصدر ونصب ويشترط أو يشترط في النصب بها أن تتقدمها لهم التعليل لفظا نحو قوله تعالى قوله تعالى لكي لا هي كي وسبقت بلا لكي لا تأسوا أو تقديراً فقول الله كي لا يكون دولةً كي لا يكون دولةً أقول لك ذاكر كي تنجحا أين الفعل المضارع؟ وأين الأداة؟ وأين العلامة؟ إذن عندي القسم الأول أدوات تنصب بنفسها أي هي العاملة للنصب أن ولن وإذن وكي كمان مرة أن ولن وإذا وكي يشترط في إذن كم شرط ثلاثة واحد تكون في صدر جملة الجواب اثنين أن يكون الواقع بعدها الفعل المضارع الواقع بعدها دلا على الاستقبال ألا يفصل بينها وبين المضارع فاصل غير القسم أو النداء مثل لما يأتي أداة نصب تنصب بنفسها أقول لن ينجح الكسول. طيب مثل آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ثلاثة كي لا تأسوا على ما فاتكم أربعة إذن تنجح جواب لمن قال لك سأجتهد في دروسي إذن تنجح هناك أداة واحدة تنصب بأن مضمرة جوازا. يبقى دلوقتي احنا انتهينا من أن التي الأدوات التي تنصب بإيه؟ بنفسها عندي أدوات بتنصب بأن مضمرة وجوباً كأن تكون إن, أن دي موجودة لازم تكون موجودة ومثال واحد أن أداة تنصب بأن مضمرة جوازا وهي ألام كي اللي هي ألام التعليم أما أقول أسرعته لأدرك القطار أسرعت لأدرك القطار ويجوز أن أقول أسرعت لأن أدرك القطار يبقى لم التعليل يجوز اللي أنا أقول أسرعت ل أو أسرعت لأن يبقى ما دي أن مضمرة إيه جوازا كلمة الجواز يعني ينفع وينفع ينفع ما أذكرش النوع ويذكر وينفع أذكر أن أسرعت لأن أدرك يبقى لو قلت لك أسرعت لأدرك القطار أسرعت لأن أدرك القطار ها المثال يشير إلى قاعدة ما هي ها إن أداة تنصب بأن مضمرة جوازا يبقى أول قسم أدوات تنصب به وهي أن ولن وإذا وكي القسم الثاني أدوات تنصب بأن مضمرة جوازًا وهي لام كي اللي لام التعليم اللي لام التعليم ماشي شاء شباب طيب لحظة بقى معي نقول نصب المضارع أدوات النصب كم؟ عشر. عشر وتنقسم هذه الأدوات إلى كم قسم؟ ثلاثة أدوات تنصب بنفسها وهي أن ولن وكي وإذن أدوات تنصب بأن مضمرة جوازا كم أداه لام كي اللي هي لام التعليل وقلنا المثال أسرعت لأدرك ويجوز أن أقول أسرعت لأن أدرك القطار عندي بعد ذلك أدوات تنصب بأن مضمرة وجوبا عشرة أخذنا منهم إذن هنا يكون أول هذه الأدوات لام الجحود شكلها شكله لام الجحود. لما نقرأ في أي كتاب يقول لام الجحود لابد أن تسبق بكون منفي يعني إيه كون منفي يعني كان منفي يكون شكل الجملة اللي تأتي فيها لام الجحود أقول ما كان أو لم يكن أو ما كنا هذا الذي يسمى الكون الإيه؟ المنفي كون منفي يعني كان سبقت بنافي انتبه معايا هنا زائد اسم كان إن وجد لأنه ممكن ما يبقاش موجود زائد اللام زائد المضارع المنصوب. دي شكل المعادلة اللي بتيجي فين اللي بتيجي فيها لام الجحوش. انظر إلى المثال قال الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طيب. دي كون منفي. ده ايه ما كان وهذا اسم كان وهذا لام الجحود ويظر الفعل المضارع أصلها ما كان الله لأن يظر فتعرب لام لام الجحود ويظر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد إيه لام الجحود مضمرة وجوبا يعني لازم تضمر ما تظهرش ما كان الله ليطلعكم على الغيب ما كان الله ليطلعكم على الغيب ذا الكون المنفي وهذا اسم كان ودلام ليلم الجحود ويطلعكم الفعل المضارع والاصل ما كان الله لأن يطلعكم ما كنا لنفرط في الواجب غدا يعني تصويت للإيه؟ للدستور بنعم ولا بلا؟ نعم نحن ما بنتغطش على حد ما كنا لنفرط هذا الكون المنفي ودية اللام لي لام الجحود ونفرت الفعل المضارع المنصوب أقول اللام لام الجحود ونفرت فعل مضارع منصوب بأن مدمرة وجبة كلمة ضخمة كبيرة جدا السؤال خالص أن مدمرة وجبة سبب النصب هنا سبب النصب من ان سبب النصب لن سبب النصب سبب النصب هنا سبب النصب ان مدمرة جوازا هنا سبب النصب ان مدمرة وجبة وجوبا بعد مين؟ بعد لام الجحود شكل المعادلة اللي بتيجي فيها لام الجحود قال لك ما كان أو لم يكن أو ما كنا زائد اسم كان إن وجد زائد اللام بيسموها لام الجحود زائد المضارع المنصوب إذن لو جبنا قطعة في الاختبار وقلنا استخرج فعل مضارع منصوب أن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود هتبحث عنه الأول تبحث عن المضارع الفعل المضارع ثم تنظر هل سبقه كون منفي أم لا سبقه كون منفي أكون متأكد أنه دي إيه لام الجحود يبقى أنا أحط إيدي على مين على المضارع وبعد كده أتدور على مين على الكون المنفي واحد يقول لي تبقى أنا همسك الكون المنفي وأشوف وراء مضارع ولا لا كما تشاء بنقوله دايما التفكير الصح نص الإجابة في واحد ما بيعرفش يفكر صح تقول له أنت بتبحث عن إيه يقول لك أنا بدور مثلا. على فعل مبني، يعني ايه؟ يقول لك يعني فعل مبني، لا ما فيش حاجة اسمها عن فعل مبني، يعني بدور على ماضي أو أمر أو مضارع اتصل بينهم النسوة وانهم التوكيد، كده اختصر الوقت وأوصل للإجابة الصحيحة من أثر طريقة، أما يقول لك ده أنا بأدور على لام الجحود، يعني ايه؟ يعني لام الجحود، لا، ده أنا بأدور على مضارع وقبله كوني ما في ده الكلام، ظهر على مضارع قبله كون منفي طيب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا تقول إن أنا بدور على لام كي أو لام التعليم ماشي؟ يبقى أول أداة اللي هي إيه؟ اللي أول أداة خدناها في تنصب بأن مضمرة لام الجحود لام الجحود عندي الثانية لذان çarajalı öyle mi raja yani yani الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذن الفرق بين لام التعليل ولام الجحود لام الجحود قبلها كون منفي لام الجحود قبلها كون منفي أما لام التعليل ليس قبلها شيء طيب عندي الأداة الثانية هي فاء السببية طيب الشكل اللي بتيجي في فاء السببية قال لك فاء السببية ف تسبق بجملة تدل على النفي أو الطلب زائد الفاء زائد المضارع تساوي في الأخير. فالسببية النفي لا والطلب تمن حاجات أمر نهي تمني ترج استفهام عرض تحضير أقول ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره يبأه ليت الشباب يعود يوما فأخبره أين الفعل المضارع أخبر وأين الأداة؟ إيه اللي عرفنا لنفاق السببية إن قبلها إيه ليت قبلها ليت خلاص هل لنا من شفعاء هل لنا من شفعاء هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أين الفعل المضارع فيشفعوا أين الأداة اللي أعرفني للفاء السببية قبلها إيه هل وهل دية طلب استفهام هل ديت إيه طلب لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا أين الفعل المضارع يموتوا وأين الأداة الفاء وسبق بإيه بلا فيكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فائل السببية وعلامة نصبه فيموت حذف حذف النون علامة نصبه حذف النون إذن صعبة شوي طب خلص دي بس ونتوقف عند دي خلصة لام الجحود فائل السببية شكلها إيه قبلها جملة تدل على النفي أو الطلب ليت الشباب يعودوا يوماً مش دي جملة؟ بتدل على الـ لا على التمني طلب وقدي بعدها الفاء تسبق بجملة خليك معي تسبق بجملة تدل على النفي أو الطلب زائد الفاء زائد المضارع آدي الجملة وقدي الفاء وقدي المضارع هل لنا من شفعاء آدي جملة وقبلها وبعدها الفاء وبعدها المضارع الجملة دي تدل على استفهام هل؟ خلاص؟ والحرفان الثالث والراب فاء السببية وواو المعية بشرط أن تقع كل منهما في جواب نفي أو طلب أما النفي فنحو قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا أين الفعل المضارع؟ فيموتوا طيب أين أداة النصب؟ الفاء وما العلامة؟ ما العلامة؟ حذف النون. طيب ما الذي يبين لك أن هذه الفائِ السببية؟ سبقت بجملة نفي. يقول: أما الطلب فثمانية أشياء: الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحضيد والتمني والرجاء. ثم يقول: أما الأمر فهو الطلب فهو الأمر الصادر من العظيم لمن هو دونه. نحو قول الأستاذ لثلميذة ذاكر فتنجح ذاكر فتنجح أين الفعل المضارع تنجح أين الأداة الفاء ما الذي بين لك أن هذه فاء السببية سبقت بأمر اكتهد فتتفوق راجع فتفهم انتبه فتنجح يبقى عندي الفعل المضارع وقبل فعل السببية والذي يبين لي أنها فعل السببية أن أبلها فعل أمر والأمر نوع من أنواع الطلب والدعاء اللهم اهدني فأعمل الخير اللهم اهدني ما يقول معي أقول ذاكر فتنجح أو ذاكر وتنجح آه يعني الإمام الشافعي يقول للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوفي للبس عباءة ألبس ملابس خشنة وأكون قارير العين وتقر يبقى استدل النحاح بهذا البيت على إيه على إن نواو المعيه تنصب بأن مضمرة وجوبا يبقى كلمة تقر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو للمعية فما ينطبق على فاء السببية ينطبق على واو المعية أقول ذاكر فتنجح أو ذاكر وتنجح والدعاء اللهم اهدني فأعمل الخير اللهم اهدني دعاء أين الفعل المضارع فأعمى لا أين الأداة الفاء طيب ما الذي يبين لي أنها فاء السببية سبقت بي دعاء أو اللهم اهدني واعمل الخير اللهم اهدني واعمل الخير وأما الناهي لا تلعب فيضيع أملك لا تلعب فيضيع أملك أين الفعل المضارع المنصوب فيضيع أين أداة النصب؟ الفاء طيب ما الذي يبين لك أنها فاء سببية؟ أنها سبقت بي بنهية بنهية لو استخدمت أول معي أقول لا تلعب ويضيع أملك لا تلعب ويضيع أملك وأما الاستفهام هل حفظت دروسك فأسمعها لك فأسمع فين الفائل في المضارع أين الأداة أين الأداة الفاء؟ أين العلامة الفاتحة أين العلامة الفاتحة ما الذي يبين لك أنها فائل سببية بسيطة أنظر قبلها سبقت باستفهام أو الاستفهام سبقت بدعاء أو الدعاء سبقت بنهي بقول أقول نهي هل حفظت دروسك وأسمعها لك يبدو هو المعية وأما العرض فهو الطلب برفق ألا تزورنا فنكرمك ألا تزورنا فنكرمك أو ونكرمك يبدو ايه فاء السببية وهذه واو المعية وأما التحضيض هل لا أديت واجبك فيشكرك أبوك هل لا أديت واجبك فيشكرك في نفس المضارع يشكر أين الأداة الفاء أين العلامة الفتحة ما الذي يبين لك أنه فاء السببية سبقت بهلا للتحضير وإذا استخدمت واو أقول معي أقول هلا أديت واجبك ويشكرك أبوك وأما التمني فهو طلب المستحيل طلب المستحيل يقول الشاعر ليت الكواكب تدن لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلي خلو ك بتحل، ناه؟ يعني أنا عايز الكواكب تقترب لي خلي عقودها كلمات متح، فأنا لأرض لكم الكلام، الكلام منفعش أن مضح بالكلام، لأن عايز العقود كده الكواكب المتلألئة دي هي دية اللي تكون إيه متح أنظمها عقود وأنذح بيها. ليت الش ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب من اللي قال الكلام ده أحمد شوقي طب لو أردنا أن ننظم على نظم أحمد شوقي نقول إيه يعني الرجل ده بيتحصر على مين على الشباب وعايز يخبره عما ما فعل إيه نحن نتحصر على إيه على الصبع ألا ليت الصبع يعود يوما فأخبره بما فعل الشباب ده لكم إنتم يعنى أنا, أنا مع أحمد شوقي أنا أرى عجوز أو كهل ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره أين الفعل المضارع؟ أخبر أين الأداة؟ الفاء أين العلامة؟ الفاتحة ما الذي يبين لك أن هذه الفاء السببية سبقت بليت ليت لي مالا فأحج منه ليت لي مالا فأحج منه أين الفعل المضارع؟ أحج وأين الأداة؟ الفاء وأين العلامة؟ الفتحة وأين ما الذي يبين لك أنها فاء السببية؟ ليت سبقت بي تمني فتحة وأما الرجاء فوطلب الأمر القريب الحصول نحو لعل الله يشفيني أو يشفيني فاة أزورا كا فأزورا كا فعل مضارع منصوب ما علامة النصب الفاتحة ما أداة النصب فائل سببية طيب ما الذي يبين لك أنها فائل سببية سبقت بإيه سبق بي لعل سبقت بي لعل إذن أدوات النصب كم أداة عشر أداة عندي أدوات تنصب بنفسها أن ولن وكي وإذا وعندي أداء واحدة تنصب بأن مضمرة جوازا وهي لام لام التعليل أو لام كي وعندي أدوات تنصب بأن مضمرة وجوبا وهي وهي لام الجحود كيف أتعرف على لام الجحود لام الجحود تصبغ بكون منفي زائد اللام زائد المضارع هذا كله يساوي لام الجحود والمثال ما كان الله ليغر المؤمنين ما كان ده كون من الله اسم كان لفظ الجلالة اسم كان ليغر أصلها لأن يغر فاللام دي لام التعليل ويغر فعل لمضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد بعد لام الجحود ما كان الله ليطلعكم على الغيب ما كان الله ليطلعكم على الغيب يطلع فعل مضارع منصوب أن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود إلا عرفت أن اللام دي لام الجحود أو كيف أفرق بين لام الجحود ولام التعليل لام الجحود قبلها كان منفية يعني, من يعني كان من يعني كان وسبقت بعداتنا في ما أو لم ماشي ما كنا لنفرط في الواجب ما كنا لنفرط في الواجب يبا هنا لنفرد فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد بعد لام الجحود بعد إيه؟ لام الجحود عند بعد ذلك العلامة الثانية أو الأداة الثانية فاء السببية كيف أتعرف عليها؟ منتاز سهولة لو في الاختبار قال لي استغرق فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية أبحث عن إيه؟ فعل مضارع سبق بحرف الفاء لأتأكد من إجابتي ماذا أفعل أنظر قبلها لابد أن أجد جملة تدل على النفي أو الطلب والطلب أمر أو دعاء أو ناهي أو استفهام أو عرض أو تحضير أو تمني هل لنا تقول لي ما تكملش ده إيه ده إيه استفهام. ده استفهام. يا ليتني كنت معهم فأفوزا يا ليتني كنت معهم فأفوزا فأفوزا أصلها فأن أفوزا أفوز فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء سببية طب إيه لي أكيد لي الفاء الفائز فائز سببية قبلها أبلها إيه آه يا ليتني كنت معهم ليت الكواكب تدن لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كالمي يبقى سبقت بإيه بليتا ماشي هل لنا من شفعاء يبدأ ايه استفهام لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا فيموتوا فعل مضارع سبق بفاء طب الفاء دي فاء ايه ما نشعارف طيب انظر قبلها تجد ايه جملة تدل على خلاص يبقى دي فاء السببية. السببية. فا السببية ذاكر فتنجح ذاكر فتنجح فعل مضارع وسبقة بحرف الفاء الفاء شغلتها ايه؟ ما عارف. انا اعرف ان اللي شغلتها النصب قبلها امر طيب ذاكر فعل امر ذاكر فتنجح يبقى تنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة مضمرة يعني مستخبية مزهرة الاضمار انك انت تخفي الشيء يعني اللي في بجيبي هنا مضمر واللي في صدري مضمر واللي انا اقول له بالثاني غاهر صح فأن مضمرة يعني مستخببية فأ كأن الآية يا ليتني كنت معهم فأن أفوز فوزا عظيما هل لنا من شفعاء فأن يشفعوا لنا إذن لأن إذن أدوات النصب كم عشر أدوات بينقسم أدوات النصب إلى كم قسم كم قسم؟ ثلاثة القسم الأول أدوات تنصب بيه؟ وهي أن ولن وكي وإذن سأزورك الله يبارك فيك جزاك الله خير طيب أدوات تنصب بأن مضمرة جوازا وهي لام التعليل أسرعت لأدرك القطار أو أسرعت لأن أدرك القطار عندي بعد كده أدوات بتنصب بأن مضمرة وجوبا وهي لا من الجحود تسبق بكون منفي فاء سببية تسبق بجملة تدل على النفي والطلب وما يقال في فاء سببية يقال في واو المعية يبقى بعد ذلك أو وحتى و بس خلوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah lahi hep